الحديث الثلاثون كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أعد نبغى الاربعه ما هي سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه رواه داود والنسائي وصححه النووي وحسنه ابن حجر في نتائج الافكار عن عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت إذن هذا من أذكار الركوع في قيام الليل هذا من أذكار الركوع في قيام الليل سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أربعة طبعاً مناسبته قول والعظمة هذا ذكر عظيم من الأذكار كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرره كثيراً في قيام الليل في ركوعه وفي سجوده ولو قام بقدر سورة البقرة كرره بقدر سورة البقرة مع أنه كان لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا آية عذاب إلا تعوذ فكم صار طول القيام فكم صار طول الركوع والسجود فكم مرة ردد هذا الذكر سبحان ذي الجفرون والملكون والكبرياء والعظمة قال عليه والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن يعني حقيق وجدير أن يستجاب لكم رواه مسلم إذا ركع المصلي لله وانحنى, وانحنى ذليلا لربه ولعزه الله متواضعا متذكرا كبرياء فإنه يذكر على في هذه الحال هذا الذكر يقول سبحان ربي العظيم نعم انزه الله عن كل نقص وعيب لا يليق بكماله وجلاله انزه الله عن الجهل والعجز والتعب والإعياء والولد والزوجة وفي حال ذل العبد وخضوعه وانحنائه في الركوع وقد انخفض وطأطأ رأسه وطوى ظهره وربه فوقه يرى خضوعه وذله ويسمع كلامه وهو يقول هذا الذكر هذا من بعض من كلام القيم في شفاء العليل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع أيضا اللهم لك ركعت وبك امنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي رواه مسلم لكن لا يمتنع الدعاء في الركوع بما ورد كما لا يمتنع التعظيم في السجود بما ورد وإن كان أكثر الركوع تعظيم أكثر السجود دعاء كما ذكر من دقيق العيد في إحكام الأحكام وكما في فتح الباري وقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي البخاري ومسلم فهذا دعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه مع التسبيح سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي دعاء لكن هذا بالنسبة للتسبيحات أقل في الركوع والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح سبوح يعني مبرء من النقائص والعيوب والشريك قدوس مبارك طاهر من كل عيب رب الملائكة والروح رواه مسلم وكان عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده أيضا اللهم لك سجدت وذك امنت ولك أسلمت سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين رواه مسلم وهذا تعظيم كان يقول في سجوده فالركوع هو محل التعظيم وهو والسجود حالتا ذل وخضوع وانخفاض ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيهما سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان تسبيح وتنزيح وتقديس وتبرئة من النقائص أنزه الله عن كل نقص وعيب ذي الجبروت يعني من الجبر والقهر والملكوت مأخوذ من الملك مثل الرهبة والرهبوت والرحمة والرحموت وهي بمعنى واحد فالملك والملكوت معناها واحد والجبر والجبروت معناها واحد لكن زيادة, المب... زيادة الواو والتاء تفيد المبالغة ملكوت جبروت رحموت فالمعنى صاحب الجبر والقهر العظيم وصاحب الملك العظيم ظاهرا وباطنا كما أفاد الطبري بن أثير في النهاية والقرطبي وابن كثير فالله تعالى هو الجبار هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الجبار لها ثلاثه معاني اما تكون بمعنى الرؤوف واما بمعنى القهار واما بمعنى العلي اما الجبار بمعنى الرؤوف يعني جبار القلوب المنكسره جابر القلوب المنكسره وللضعيف العاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه يجبر ضعفه وكسره ومصابه ويجبر قلوب المحبين له الخاضعين لعظمته بما يفيض عليهم من كراماته وبركاته ثانيا بمعنى القهار لكل شيء الذي ذان له كل شيء وخضع له كل شيء هذا الجبار بمعنى القهار قال قتاده جبر خلقه على ما يشاء من أمره ثالثا الجبار بمعنى العلي الأعلى فهو أعلى من كل شيء وقد يراد به معنى رابع وهو المتكبر عن كل سوء ونقص وعن مماثلة أحد وعن أن يكون له كفء أو ضد أو سمي أو شريك في خصائصه وحقوقه كما في شأن الدعاء الخطابي والشفاء العليل وتفسير أسماء الحسن السعدي نختم الآن بأبيات بن القيم رحمه الله ونواصل معكم إن شاء الله في الدرس القادم قال رحمه الله في النونية وكذلك الجبار من أوصافه والجبر في أوصافه نوعان جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنساني وله مسمى ثالث وهو العلو وهو العلو فليس يدنو منه من إنسانه وقال سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر قلوبنا وكثرنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وصلى الله على نبينا محمد